فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَصِيهِ ثُمَّ أُذِّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا أَفَضَلُوا عَلَيْنَا مَا لَا تَسْتَقْدُونَ قَالُوا نَسْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ ذَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيم قالوا سُبْحَانَكَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَجِئْنَا لَنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فَمَا جَزَاؤُهُمْ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جَزَاؤُهُمْ أَن يُجَدَّفَ فِي رَحْمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُه كَذَلِكَ نَجْزي الظَّالِمِينَ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبزها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين